والمتحدث أولهما لأن ابي متزوج ثلاث لا حول قوة الله بالله فاحيانا الواحد يجهل هذه القضايا وهي في الحقيقة ذكرها العلماء يقولون غيبه خفية تخفى على الإنسان قد يقع في أبيه عند أمه أو يقع في أمه عند ابيه لا أنت حفظك الله يجب عليك في هذه الحالة في حال خصام الاب مع الأم أن تكون محايدا قوة عدم الايش الانحياز قمتني انحلت ولا ما انحلت قمتني انحلت اسماء مملكة الفرائي لموضعها الشاهد حفظكم الله تكون محايدا اذا سمعت خيرا مما تنمي هذا الخير عند أمك لا والله يا أمي أبي يحبك وأبي يحنو عليك وأبي قال والله ما تزوجت إلا مضطرا كذا كم كلمة حلا تستانسها وإذا سمعت كذلك خيرا من أمك لأبيك أيضا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 أو قولا تقوله فيذمق قبح الله هذا القول وقبح قائله وقبح أمه وأبيه لتحرص يكون سلوكك بين الناس سلوك سوي سلوك تجرب فيه الدعاء لنفسك وتجرب فيه الدعاء لأبوك وكلنا يعرف الحديث المشهور من أكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه قيل او يلعن الرجل والديه يا رسول الله قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب ماذا امه نسأل الله العافية وهذا مثل قولي فلا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عقوا بغير علم فإذا سببت أبا الرجل سب الرجل أباك وإذا سببت أم الرجل سب الرجل امك فمن تسبب بهذا أنت الذي تسببت بهذا ومن ذلك الحرص الشديد على أن لا والدك إلا بخير ومن اعجب ما قرأت في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في قصه امر النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ومراجعة عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرارا رأيتم كم مرة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشه كم مرة مرتين ثلاثه وسطت حفصه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 فهي في الحقيقة ذبت عن عرض ماذا عن عرض أبيها رضي الله عنها قالت إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقول أحد مقامه إلا أن تشاءم الناس به راوا ابو بكر عرف النبي ماري صلى الله عليه وسلم والناس ما يحبون مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصيب الناس بمصيبه بمثل فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما شافوا ابو بكر تشاءم الناس بماذا بابي بكر فما تريد ان يكون ابوها ايش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 فهذا بعض جميلهما عليك ولذلك قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر واحدهما أو كلاهما فقال عندك سبحانه وتعالى قال القرطبي رحمه الله خص حالة الكبر لأنها, لأنها الحالة التي يحتاجان فيهما إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر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 إني لها بعيرها المذلل ان أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني قد جزيتها رجل يطوف بالكعبه حاملا امه على ظهره ويرتجز يقول أنا بعيرها إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم يكلم ابن عمره في الطواف أتراني قد جزيتها يا ابن عمر فقال لا والله ولا بزفرة واحدة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 أقل ما يقال قاسمه مالك كما قاسمك ماله ألم يقاسمك طعامه ألم يقاسمك شرابه ألم يقاسمك لباسه ألم يقاسمك سكنه هل سمعتم قط باب يسكن في فيلا وأولاده الصغار في بيت شعبي سمعتم بهذا قط إن سكن أبونا بيت شعبي فنحن في بيت شعبي إذا سكن أبونا في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 على عنده ددس وأنت عندك أن ما شاء الله تبارك الله كابرس مثلا وتقول الحمد لله أبي مستغني أبك مستغني وأنت لو ركبت ددس تستغني لكن من البر بأبيك أن تقاسمه طعامك وأن تقاسمه شرابك وأن تقاسمه لباسك وأن تقاسمه سكنك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 هذا موجود كثير جدا تنظر في اللباس مثلا الولد ما شاء الله شماغ ملكي والأب ما شاء الله عقل أبود 15 ريال الله أكبر ايش معنى ما شاء الله أنت؟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 فأعطت كل واحد تمرة فأكلت الابنتان تمرتيهما فلما رأت المرأة أن تأكل نصيبها نظرت الابنتان إلى أمهما اشتهت هذه التمرة فقسمت الأم تمرتها بين ابنتيها ولم تأكل شيء هذا أبوك وهذه أمك والله يقسمان التمرة ووالله يؤثرانك فهل يعقل بعد أن أنعم الله عليك ورزقك الله الخير أن تتكبر عليهما وتسكن ما شاء الله أحسن السكن وتلبس أحسن اللباس وهما في هذه الحالة ومن حق الوالد كذلك على ولده معاشر الأحبة طاعتهما في المعروف والمعروف المباح بأمره ما يصبح واجبا والمكروه بأمره ما يصبح محرما المباح بأمرهما يصبح واجبا والمكروه بأمرهما أو نهيهما يصبح محرما يصبح محرما هذا معنى طاعتهما في المعروف وتقديم أمرهما على أمر على أمر من اهو احسنت على أمر الزوجة والأولاد والأصدقاء والأقارب وعلى نوافل العبادة واستئذانهما في السفر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 ومصلحة الأبوين والبر بالوالدين مقدم على مصلحة الزوجة بل لا تعارض حقيقة إذا الإنسان يعني قام بما أوجب الله عز وجل عليه لن يتعارض أبدا حق الأم وحق الأب وحق الزوجة والأولاد أبدا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 في هذه الحياة الحالة سيكون جهاد والله ستتعب تعب عظيم جدا شيخنا حماد الأنصائي رحمه الله رحمة واسعة سألني مرة قال لي إيش بر الوالدين عندكم يا محمد قلت والله بر الوالدين عندنا أن تقول في الصباح صبحك الله في الخير وانت عند الباب واقف تبغون شيء إذا قالوا لا قلت لكم الله خير السلام عليكم وفي المساء تقول مساكم الله في الخير تبغون شيء قالوا لا قلت الحمد لله جت منك يا جامع هذا عندنا نعتبره بار مرة اللي يقول صبحك الله بالخير يا أبتي أم الله صبحك الله بالخير يا أمي هذا قلت يا شيخنا يعتبر عندنا بار مرة مرة كان أمك في البيت تعمل قلت نعم هذا قبل الشغالات قال أمك تعمل قلت نعم تطبخ وتكنس وتغسل قال والله لو أنك أحضرت خادمة واعطيتها أجرة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 ولزوم والديه والجهاد فيهما وهذا في الحقيقة يعني شرح عظيم لهذا الحديث وفوائد عظيمة جدا لهذا الحديث يعني رجل أتى مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد التشرفة يريد التعلم يريد الخير من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول احي والداك ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استأذنت والدي كلما استأذنتهما ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والداك اذنا ولا ما أذنا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووالداك رضيا ولا ما رضيا ما سأل النبي والداك اضحيا ولا يضحكا ولا يبكيان جعل وجوبا اللزوم بمجرد الأبوة يعني ما دام في اب الزم ا أترك صحبتك يا رسول الله، أترك الجهاد معك يا رسول الله إلى يعني إلى إلى الوالدين. قال نعم. قال أحيي الوالدين. قال نعم. قال الزمهما ففيهما فجاهد في رواية الزم قدمها فثم الجنة. تريد الجنة؟ تريد الأجر والسواب؟ الزم قدمها فثم الجنة. يعني هذين هذان الماء العظيمان الذي أنذاني أخذهم الإمام الصادق رحمه الله الحقيقة يدل على فقه الرجل يدل على فقه ويدل على عظم حق الوالدين آثر النبي صحبته أن فعلك صحبة والدك أن من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عجائب والله إن هذه عجائب ولا ما هي عجائب والله عجائب الرجل يريد الخير يريد الجهاد يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع إليهما ففيهما فجاهد ذكره الطرطوشي رحمه الله في كتاب له في بر الوالدين وقصة الجريج مشهورة ولداء أمه له وقت صلاته مشهورة معروفة فإذا قدر الله واضطر الولد للسفر بعد إذنهما فيجب عليه أن يصلهما بالرجوع من السفر فور انتهاء عمله او يقطع طول السفر بزيارتهما في الاجازات والاتصال بهما بالهاتف ولا عذرا بعد نعمة الهاتف لقاطع ابدا بقدر ما يستطيع ولو بكلمة واحدة فان لها اثرا عظيما في ادخال السرور عليهما والله سمعنا كثير من اناس يمكثون الشهر ويمكثون الشهرين والثلاثة ما كلم أباه كلمة نسأل الله العافية يعتذر كثرة الأشغال وهو يكلم صقاءه الليل والنهار أو ما يسافر إلى أبويه على قرب المسافات وسهولة السفر ولله الحمد والمنه الآن سواء داخل المملكة ولا خارجها يعني الدول المحيطة النقل الجماعي 200 ريال يوديك لكل الدول المحيطة لله الحمد والمنه. وخرج وعوده مية ولا ميتين ميتين ريال أربعمية ريال نحمد الله وتتمت الألف هدايا ست ألف ريال ما شاء الله تشتري به بستان العيال تبروا أبوك بألف ريال تدخل الجنة بألف ريال ألف ريال بلاش ولا ما هي بلاش بل والله يقال إن بعض الناس ممن هو داخل المملكة يمضي الشهر والشهرين ما زار أمه ولا أباه يتعزم مثل الله العافية بكثرة الأشغال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 يا احبتي في الله من رزقه الله يعني سكن مع والدي فليحمد الله ومن ابتلي بالبعد عنهما عليه أن يعوضهما عن فقده فوالله انهما في بلدهما بلا قلب والله الذي لا اله غيره ان قلوب ابائنا معنا حيث كنا تكون ان ارتحلنا ارتحلت وان اقمنا أقامد ومن رزقه الله عز وجل ولدا يعرف ذلك فانا في جده وقلبي في المدينة لكن للاسف ليس عند ابوي للاسف والله عند العيال الله يصلحهم الله ادري صلوا الان ولا ما صلوا ولا درسوا ولا ما درسوا ولا تعشوا ولا ما تعشوا هكذا حفظكم الله والله كما قيل ابناؤنا ايش اجدادنا تمشي على ماذا على الأرض على الأرض ابناؤنا تمشي على الارض ومن حقوق الوالد على ولده بر من وجب على الوالد بره في حياته وبعد مماته هناك أناس يجب على أبيك أن يبرهم هذا ينتقل إليك حفظك الله أنت يجب عليك أن تبر من وجب على أبيك بره كالأجداد والجدات ووصل من وجب على أبيك صلته كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والتأدب مع أصدقاء الوالد وجيرانه في حياته وبعد مماته من وجب على أبيك بره يجب عليك أن تبره ومن وجب على أبيك صلته يجب عليك أن تصله ومن كان محبا لأبيك أهل ودي أبيك يجب أن تحفظ أهل ودي أبيك أصدقاء الوالد إخوان الوالد زملاء الوالد جيران الوالد جيران الوالدة يجب عليك أن تصلهم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 قال تعالى حتى إذا بلغ شدة وبلغ ربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال عن نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي وقال عن الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وفي الحديث إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها أولد أو صالح يدعو له وفي الحديث أيضا إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لهذه فيقول باستغفار ولدك لك فالوالد يدعى له حيا وميتا ويستغفر له حيا وميتا وقد روي عن أبيه رضي الله عنه أن أمه رضي الله عنها كانت في بيت وهو في بيت آخر فإذا أراد أن يخرج لعمله وقف على بابها وقال السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته فتقول أمه وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة والله البخاري في الأدب المفرد شوف هذا الأدب وهذا اللطف بين بين الوالد وأمه السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته تقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته تقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا تقول رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة يدعى للوالد يدعى إذا وجد الأب لكم الله وقتا استجابة للدعاء في السحر في السفر في الأماكن الفاضلة يبدأ يعني بالدعاء لوالديه رب ارحمه كما ربياني ماذا صغيرة. ربي اغفر لي ولوالدي يواجه يسأل الله اللهم احسن ختام أبي اللهم احسن ختام أمي اللهم احفظهما في بصرهما وسمعهما وقوتهما يدعو لهما الدعاء المبارك والدعاء هذا الملاكة تقول ولك, ولك, ولك بمثل كم دعا الوالد لولده كم؟ والله ان ال ال الوالدين يقولون يعني والله ان دعاءنا لأبنائنا أكثر من دعائنا لأنفسنا وهذا حق والله والله كم مرة أزعد الوالد نفسه يعني بقيام آخر الليل أو بالسفر إلى مكة إذا وقع ابنه في مشكلة يدعو الله عز وجل أن يفرج هم ابنه ويلحق في ذلك برهما بعد موتهما بالدعاء لهما وقد اختلف فيما عدا ذلك من العمل الصالح يعني مسألة اختلف العلماء فيما يصل الميت من سعي الحي على أقوال كثيرة لكنهم أجمعوا على وصول ثواب الدعاء ووصول ثواب الصدقة ووصول ثواب الحج والعمرة هذه إجمع واختلفوا فيما عدا ذلك لكن مع هذا كله أعظم ما يقدم الوالد لولده الدعاء لأن النبي قال أولد صالح ماذا يدعو له ما قال أولد صالح يتصدق عنه ولا قال أولد صالح يقرأ له القرآن ولا قال أولد صالح يصوم عنه لا وإنما قال أولد صالح يدعو له والمسرة يعني معروفة ومن ذلك سداد الدين عنهما وحفظ ذريتهما ولا سيما الأيتام منهم وحفظ حقوق أزواج الآباء أو أزواج الأمهات بعد وفاتهم ومعاملتهم معاملة الأم والأب فإنهم اباؤنا وأمهاتنا وهم وهن محرمات علينا في حياة آبائنا وأمهاتنا فقطيعة زوجة الأبي أو زوج الأم يعني هذه فقطيعة فقط للأم وقطيعة للأب ولذلك يعني زوجات آبائنا في الحقيقة أمهاتنا لا يجوز لنا أذيتهن أو يعني إخراجهن من بيوت الآباء أو التسبب لهن بشر أو أذية إخوائنا من آبائنا أو أذية إخوائنا من أمهاتنا عند موت الأبوين أو أحدهم بل يجب علينا أن نصل ود من الأبناء والذرية والأزواج والزوجات هذه مسألة يعني يظن بعض الناس أن قطيعة زوجة الأبي وأذيتها من بر الوالدة ابدا والله ليس من بر الوالدة بل هو من حقوق الأب اذيه زوجة الأبي من حقوق الأبي وأذية زوج الأم من حقوق الأم وليس من بر الاب قال ولنذكر الآن بعض فوائد بر الوالدين مختصرة ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أولا أنه من الإيمان بالله عز وجل وبه يتوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فإن رضا الله عز وجل من رضا الوالدين وسقطوا الله في سقطهما وهو من أفضل العبادات بل هو مقدم على كثير من نوافل العبادات كالجهاد وغيره وأنه طريق الجنة ومقدمة الذنوب وأنه موجب للبركة في العمر والمال والولد وأنه رافع للذكر في الدنيا والآخرة وحسن السيرة في الناس وأنه طريق إلى بر الأبناء بذا كبرنا بروا آباءكم تبركم ماذا أبناءكم وانه سبب لتفريج الكربات في الدنيا كحديث الغار الحديث المشهور وانه سبب لتعجيل ثواب البار في الدنيا مع ما الله له في الآخرة وكذلك يعني سبب لجلب كل خير في الدنيا ودفع كل ضرر فيها قال ولا يعرف قدر الوالدين إلا من فقدهما أو فقد أحدهما يقول بعض الشعر عن حالة اليتيم إذا ناد اليتيم وقال أمي يذوب القلب من ألم وهمي فقل لأب من الأحزان أرحى كمثل سفينة تاهت بيمي فلا تجزع فإن الله رب محمده بغير أب وأمي صلى الله عليه وسلم ويقول آخر وقد نشأ يتيما يسيم الأبوين لا أب ولا أم يقول حل العناء بنا ونحن صغار ضعفاء قوم والهموم كبار لا أم يدفعها الحنان ولا أب يبدو إذا حلت بنا الأغيار تجري دموع الحزن من اجفاننا فكانها تلك المدامع نار والقصيدتان طويلتان ومن الأمور المهمة ان الواجب على المسلم أن يصل البار وأن يقطع العاق وان لا يصحب الا بارا يقول بعض الشعراء من بر والده وامه فاقصده مختارا وامه واغنى فوائله فذلك وحده في الدهر امه كم جر بر الوالدين فوائدا للمرء جمه منها رضا الله الذي يكفي الفتى ما قد اهمه وأخ العقوق كميت قد صار في الأحياء رمه والكلب أحسن حالة منه وأحفظ منه ذمه وكفاه أن الله في القرآن ذمه ولقد تبرأ خاله منه لكون السخط عمه تبا له من حاطب خاض الدياج المدلهمه شرب العقوق فظنه شهدا فكان فيه سمه ومن المسائل المهمة لفته للآباء الكرام حفظهم الله ورزقنا برهم أنه ينبغي للوالد أن يعلم ابنه البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ويجب عليه أن يعين ولده على بره فتثير من الأبناء يقول والله لولا إعانة آبائنا وصبر آبائنا وحلم آبائنا علينا لكنا أعقى الناس ولكن آبائنا جزاهم الله عنا خيرا علمونا البر أولا وصبروا على خطانا وتقصيرنا وجهلنا مرات ومرات وحلموا علينا مرات ومرات لما تبرنا لنا عرفنا فضل تعليمهم علينا وبعض الآباء للأسف تربيته سلبية يحدثني رجل يقول إذا قلت لأبي صبحك الله بالخير وضحكت قال يا منافق والله يحدثني بنفسي. يقول إذا قلت السلام عليكم صبحك الله بالخير قال والله أنك منافق او أنك تبغى شيء أكيد تبغى فلوس أكيد أكيد ما أقول صبحك الله بالخير يقول لي ثم يقول لي بيتا من الشعر حفظته من كذرة ترديده هذه ترب من طرفة للآباء لا يغذب الآباء علينا يقول إذا سبح القيطون وهم بسرقة فلا تعمل القيطون حين يسبحوا يقول كل مره يقول لي يقول إذا شفت البسة تثبت وقر قر كذا ترى مو تتبيح تريد تهجم على لحمة يقول أنت زي البسة تسلم ذكي تبغن لك شيء يقول إذا ديت وسكت ما أقول شيء قال ليش ما تصبحني بالخير ليش ما تقول صباح الخير ما تستحي اقول له طيب صبحك الله بالخير يقول لي إيش الفائدة بعد ما أقول سألك قول يا سبحانه يقول والله سد علي كل الطرق يقول سد علي كل الطرق كل الطرق فالحقيقة نحن و... يعني الصغار يا إخوان الناس يحتاجون إلى تعليم إنما العلم التعلم والأخلاق هذه نتعلمها تعليم بر الوالدين هذا نزل من السماء كيف نبر الوالدين وصاحبهما في الدنيا مأوفا ما قولا كريما واخفضناهما جراحة ذلك من الرحمة نزل من السماء لابد تعلمني يا أبي الفاضل كيف أبركا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة الله أرسل رسل حتى يعلمنا كيف نعبده ولولا أن الله علمنا كيف نعبد لما عبدناه سبحانه وتعالى حق عبادته ولما أوجب علينا جنة ولا نارا قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله إذن أبي الفاضل أم الفاضلة آباء الكرام جزاكم الله عنا الجنة علمونا البر واصبروا علينا واحلموا علينا ولا تسدوا علينا الطرق فتخسرونا ونخسركم ثم نكون نسأل الله العافية من أهل النار بعقوقنا لكم واترون أن ندخل النار بعقوقنا لكم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية همسة يعني لطيفة لأن المكلم بها الجنس اللطيف الزوجات وما أدراكم الزوجات عام عاشر ينبغي للمرأة أن تعلم زوجها البر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 سيكون لئيما لك في حال حاجتك لك الآن ربما طيب معك لأنه محتاج لك لكن بكرة إذا شيدت وعجزت رماك رجل رمى أباه وأمه أيصلك يا أخي الفاضل والله من رمى أباه وأمه سيرمي زوجته ولا يبالي فأنت اعينيه على ماذا على بر والديه حتى إذا عجزت يبرك ما يرميك ما ينسى فضركي واحد نسى فضل أبيه وامه سينسى فضل زوجته عليه لكن من تذكر فضل أبيه وامه وإحسان الناس عليه يعني سيتذكر إن شاء الله إحسانك ويحتفظ بك إن شاء الله إذا كبرت وكنت في عجله هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إن اعنتيه على عقوق والديه إيش سيلد, سيلد لك ابناء لك أبناء عاقين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 وزوجه جيم ستقول لماذا لا أخو ابنهم جال هذه القصة ستتكرر في المستقبل تماما إذا كنت عند ابنك ألف ستقول زوجته لماذا, نحن لماذا لا ياخذها ابنهم جال ليش بس عندما جالسين ليش ما يأخذ ابنهم جيم ابنهم جال لكن إذا بررت وأعنت زوجك على بر أبيه وأمه سيقول ابنك إذا قالت زوجته خليهم يروحون لالف يقول لها أنتي روحي الياء آخر حروف الهجاء آخر حروف الهجاء الله ما يتحركون من هنا هم الداخلان وغيرهم الطالع تدريش تقول الزوجة سمعنا وأطعنا بس ما تقول الثانية طبعا اللي خاص بالله والله اللي تختبرك يا تختبرك أنت فمن مصلحة الزوجة أن يكون زوجها بارا بأبويه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 وكانت عاقلة وتقول له يا فلان أعطيت أمت يقول لها نامت أمي نامت أعطيت أباك يقول لها ما يحبه ما له سنون ما يأكل فستق ليس له سنون يأكل فستق يعتذر لها بأعذار قليل ما يكفيني إلا أنا وانت وأعضته مرة مرتين فأبا فطلبت الطلاق منه فالناس تعجبوا رجل يحبها حب عظيم جدا ومدللها ويؤثرها قالت والله لا أجلس عنده أبدا فطلقها فتزوجت فيذكرون من حالها وفقرها فكان يهزى بها يقول تركت العز والدلال وراحت عندك البقيد خلها تستاهل إن شاء الله دارت الدنيا بعد سنوات راها في مجلس يعني رأت المرأة هذه زوجها مع زوجة أخرى في مجلس سيء جدا جدا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 قال طلبت قال لا قالت له طلبت الطلاق منك حتى لا أدلس هذه الجلسة الدليل عند ابنائي لأنك عاق بامك والعاق سيلد ولدا ماذا؟ عاقا سيعقوني ويذلوني آخر عمري نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزي والدينا عنا خير الجزاء وأن يرحمهما كبارا كما رحمانا صرارا وأن يرزقنا واياهم حسن الخاتمة وأن يرزقنا وإياهم جنة الأرض والسماوات وأرض ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا خطأنا وتقسيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا وأن يرزقنا برهم والقيام بحقوقهم على قدر طاعتنا